ما خيب لي رجاي ما خيب لي رجاي أنا بربي أعتصم ما يوم خيب لي رجاي بالطاعة يم أغتنم أعيش في سعد وهناي من قالي يوم انهزم ونار ميت الهم وراي شلون اطويني الالم ولاقعون الله معاي انا بربي اعتصم ما يوم يخيب لي رجاي انا بربي اعتصم ما يوم خيب لي رجاي q في fisa وهناي اللي بني تهب العلم وثق على دربي خطاي ما هو بظني ينهدم وضيع في رايح وجاي على الشريع التزم للخير والعالم نداي من قبل لا القى الندم اتوب عن ذنبي وخطاي انا بربي اعتصم ما يوم يخيب لي رجاي It's not the ومسيت في حزني ومسيت في حزني من عدم ومسيت في حزني وعاناي أرضى بما ربي قسم ورضاه غاياتي وموناي اكتم وداري وابتسم وعامل الناس بوفاي عقب الألم أرسم حلم بالذكر راحاتي ودواي أنا بربي أعتصم ما يوم خيب لي رجاي لا دروبي هالتصوب قدمت لكم هذه الانشوده من موقع شبكة ملامح